لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الصور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم وضبي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 فرجع موسى إلى قومه غضبانا أسفاء قال يا قوم ألم يعدهكم ربكم وعدا حسنا أفتال عليكم العهد أفتال عليكم العهد أم أردتم أيه إلا عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدي قالوا ما أخلفنا مواعدك بملكتنا ولكننا حملنا أوزرا من زينة القوم ولكن حم منا أوزارا من زينة القوم فقد افناها فكذلك أم